وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَهَاتًا وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِذْ كُنِ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيِّ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ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 قَانِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا تَعْتَهُ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسِيَ الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوا بِمَا تَقُولُونَ فَقَدْ عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام الا لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعل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 الرأس وقرون بين ذلك كثيرا وكل امر بناه لمن فالا كلن تبرنا كتبيرا ولقد اتوا على القريه التي يمطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون شهرا واذا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 أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هو هَوَاهُ وَهَوَهُ فَانْتَظِرْهُ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ أَمْ هُم إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَمَا نُمِّيَ بِهِ مِنْ خُضْرٍ وَمِنْ يَدُورُ سَمَاؤُهُ مِمَّا خَلَقنَ لَآئِمَا وَنَسْقِيهِ مِمَّا خَلَقنَا نَعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَبَكَرَ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 وَأَسْبِحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خبيرا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خبيرا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَنْ الرَّحْمَنُ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 كان غراما إنها ساعت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما